ولا أمت من خير من مشركين، ولا أعجبتكم، ولا تكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد من خير من مشركين، ولا أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمعفورة بإذنه.